فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ إِنْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَالصَّفَّا فَالزَّاجِرَا الزَّجْرَا الذكر الزِّكْرَا إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدَ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 طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا قُلْ قل نعم وأنتم دَاخِرُونَ داخرون هِيَ هي زجرة واحدة فَإِذَا هُمْ هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين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 ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب لليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون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 قال قائل منهم إني كان لي قدين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرئه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين افما نحن بميتين الا موتتنا الأول وما نحن بمعذبين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 آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الاولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين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 إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرق للآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم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 فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا تري قال يا ابت افعل ما تومر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أيى إبراهيم قد صدقت الرويا إنا كذلك نجزي المحسنين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 وأنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون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 وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صاد والقرآن ذي الذكر